والسنة يسروا إخوانكم بجامعي الصحابي عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وعلى رأسهم إمام هذا الجامع أخوكم الشيخ رياض ابن عبد الله البراك سدده الله مجئ أهل العلم والمشايخ الفضلاء ومجيئكم جميعا من هذه المنطقة وغيرها من المناطق ومن دول الخليج وغيرها حضورهم حضوركم معهم. في هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن تعودوا منها إلى أهليكم وبلدانكم بالخير والنفع الكثير وتكونوا قد ازددتم علما وقربا من ربكم جل وعلا وقد افتتحت هذه الدورة في هذا اليوم بخطبة لصلاة الجمعة ثم هذا اللقاء لأخينا الشيخ الفاضل عائد الشمل سلمه الله وسدده فشكر الله له مجيئه وحرصه على نفع إخوانه وبارك فيما قال وأعظم له الأجر والمسوبة ورفعه في الدارين وكذلك نشكر أخينا الشيخ الفاضل محمد بن رمضان الهاجري، سلمه الله وسدده على مجيئه وحضوره معنا في هذا اللقاء ومشاركته مع إخوانه المشايخ لهذه الدورة، فبارك الله له ونفع به و. رفعه ورفعنا معه جميعاً في الدارين إنه سميع الدعاء الجدول قد بلغكم عن طريق الشبكات المعلوماتية سواء كانت مواقع الإنترنت أو الواتساب أو تويتر أو غيرها ولا بأس من إعادة إعادتها لكم وهي ستكون على النحو التالي ستبدأ هذه الدورة من فجر يوم غد السبت وستوزع وسيوزع متن هذه الدورة في أول درس فيها بعد صلاة الفجر وسيكون بالشيخ محمد بن هادي سلمه الله درسان الأول بعد صلاة الفجر من كل يوم وسيكمل فيه ما تبقى من كتاب النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وله درس آخر سيكون في الساعة الخامسة والربع بعد عصري كل يوم وسيكون في شرح كتابي الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب الحنبلي الفرق بين النصيحة والتعيير والدرس الثاني سيكون للشيخ علي بن يحيى الحداد سلمه الله وسيكون بعد ظهر صلاه كل يوم وسيكون في كتاب الجامع من بلوغ من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى والدرس الثالث سيكون للشيخ الفاضل عايد الشمري سلمه الله وسيشرح فيه كتاب التدموريه العقيدة التدموريه للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وسيكون بعد صلاة العصر مباشرة إلى الساعة الخامسة وعشر دقائق تقريبا وقد وعد الشيخ سلمه الله بأنه سيختم هذا الكتاب بإذن الله تعالى في هذه الدورة وسيحرص على ذلك كثيرة. الدرس الرابع وهو لأخينا الشيخ الفاضل محمد بن رمزان الهاجري وسيكون بعد صرات مغري بكل يوم وسيشرح فيه كتاب كش الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنبه على تنبيه له وهو أن درس غد السبت وهو بعد الفجر سيكون فقط للشيخ في هذا في يوم غد للشيخ عايد وسيبدأ فيه بشرح العقيدة التدمورية لأن الشيخ محمد بن هادي رحلته ستكون في الليل ولن يتمكن من القاء درس السبت فسيكون مكانه في هذا اليوم فقط وفي بقية الأيام يواصل الشيخ محمد بن هادي درسه على وقته المعروف والمعلن لكم وفي هذا اللقاء سيتكلم الشيخ معكم بما يراه مناسبا وأسأل الله جل وعلا أن يسدده ويعينه وأن يرفعه في الدارين أما بالنسبة للأسئلة فإنها فإنها لن يجاوب إلا على الأسئلة التي تأتي في ماذا في أوراق فليتفضل مشكورا وقبل ذلك نسيت أن أشكر أخي الشيخ الفاضل رياض ابن عبد الله البراك فهو القائم على هذه الدورة فهو جزاه الله خيرا من فهو بارك الله فيه من إخواننا الفضلاء الذين لهم جهد كبير في نصرة الدعوة السلفية في هذه المنطقة فهذه هي الدورة الحادية عشر التي تقام في جامعه، وله جهود كبيرة في هذا الأمر، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يكثر في حسناته وأن يرفعه. في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه Well this <laughs> yeah it's <laughs> Well, I was <laughs> just saying you're saying that it's not as <laughs> well. I <laughs> you I <laughs> <laughs> don't you know how I'll talk about them. I'll talk about them. I'm not sure everybody dies. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> Thank <laughs> you. يا كلانسات سهرت سهرت بالخير والان يبدأ الشيخ عايد سلمه الله في اللقاء الذي وعدتم به وأعلن لكم ولغيركم في الشبكات عن العنكبوتية عن فليتفضل مشكورا أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وأتى هنا البارحة بلغني أنه أراد أن يأتي لكي يشارك إخوانه افتتاح هذه الدورة والشيخ فلاح اسماعيل غني عن التعريف فعرفناه منذ أن كان في الدكتوراه في الجامعة الإسلامية وكنا حنا طلاب في الكلية وهو ممن تخصص في العقيدة الإسلامية وجهود الشيخ ودروسه وفتح أبوابه للدعوة السلفية والسلفيين وكذلك المخيمات التي أقيمت وإن شاء الله تستمر في نصرة الدعوة السلفية واللقاءات التي كانت في عام ألف وتسعمائة 91 و92 و95 وغيرها وكذلك احتفاؤه بشيخنا وشيخه الشيخ ربيع بن هاد المدخلي فان الشيخ فلاح كان من اوائل من استضافه الشيخ ربيع بن هاد المدخلي في الكويت وكان هناك دروس ومحاضرات لشيخنا العلامة الشيخ ربيع وكذلك قام دروس كثيرة لإخوانه السلفيين وطلبة العلم من خارج المملكة فالشيخ فلاح له جهوده الكبيرة في نصرة الدعوة السلفية ونسأل الله أن يبارك بعمره وأن يبارك بصحته وأن يبارك بعلمه ولا أستطيع أن أتقدم بين يديه بكلمة إلا بعد أن هو يتكلم فلعل لديه بعض النصائح في طلب العلم أو غير ذلك مما يراه وجزاها الله خير الناس <تصفيق> على <تصفيق> موعد يصوت بعدها, بعدها إن شاء الله بعد ما لا, لا. لا لا بعد ما بعد الكلمة اللي تقولها شاء الله أنت اللي الآن لابد من توقير أهل العلم وأهل السن أبسقر نفسي ها؟ طيب طبعا لا يخفى على أخواني أنه حصل إعلان أول عن درس السياسة الشرعية لشيخ الإسلام المتيمية رحمه الله ولظروف معينة ولضيق الوقت استبدل بشرح شرح التدمرية الأصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن التدمرية قام الشيخ العلامة محمد بن صاف عثيمين رحمه الله بتقريبها في كتاب تقريب التدمرية وحصل من فضل الله تم شرح هذا الكتاب في دورة الطائف في جامعة خادم الحرمين قبل سنوات تم شرح تقريب التدمرية وأما في هذه الدورة فسوف نتعاون أنا وإياكم على فهم ودراسة التدمرية الأصل ولأن كان الموضوع موضوع السياسة الشرعية فأريد أن أعطي نبذة عن السياسة الشرعية وأحاول أن أختصر كثيرا السياسة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم والبخاري أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بهذا اللفظ هلك خلفه نبي بعده ثم بين بعد ذلك مسلم أنه بعد الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يكون هناك خلفاء يخلف بعضهم بعضا فلخض السياسة ورد في هذا الحديث تسوسهم تسوسهم الأنبياء وقال ابن أثير في غريب الحديث معنى تسوسهم أي تقوم على الأمر وتصلح لأن السياسة هو القيام على الأمر وأصلاحه فقيام على أمور الناس وإصلاحهم بما يتوافق مع شرع الله سبحانه وتعالى ولا يخالف الشرع هذه السياسة فالأنبياء والرسل كما لا يخفاكم منهم من قتل كما قال تعالى يقتل النبيين بغير الحق فلم يحكم وإنما كان رسولا كريما لكن لم يصل مرحلة أن تكون تحته أمة يحكمها ويقيم الحدود فيها بل منهم كما أخبر نبي صلى الله عليه وسلم حذب عباس في الصحيح يأتي النبي وليس معه أحد ومن الأنبياء والرسل من مكنه الله سبحانه وتعالى فبالإضافة إلى الرسالة والنبوة حكم وأقام شرع الله في أمته وطبق حدود الله كما حصل مع سليمان عليه السلام وكما حصل مع قبله داود عليه السلام وكما حصل مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذن فنجد أن الأنبياء والرسل حكموا وساسوا أقوامهم وخبر سلم أن بني إسرائيل كانت تسلسهم الأنبياء والذين من ضمنهم سليمان عليه السلام وداود عليه السلام ولذلك لا بد أن نعرف أن السياسة لها مصدر وهو الكتاب المنزل وسنة النبي المرسل فالأنبياء كانوا يحكمون أقوامهم بشرع الله أنحكم إن الحكم إلا الله كما يقول سبحانه وقال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون وقال ومن لم يحكم ما أنزل الله أولئك هم الفاسقون وقال سبحانه ومن لم يحكم ما أنزل الله أولئك هم الظالمون وهذه الآيات نزلت في بني إسرائيل واصح ان اقوال انها عام الله عز وجل قال اف حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقيم والله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما فالسياسه عندنا نحن المسلمون هي أن نطبق ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة النبوية فما ورد في الكتاب وما ورد في السنة النبوية في جانب ما يتعلق بنظام الحكم وبتطبيق الأحكام وغير ذلك إنما ننظر إلى القرآن ماذا ورد فيه وإلى السنة النبوية ماذا ورد فيها ثم بعد ذلك نحكم ولذلك سميت السياسة عند علماء الإسلام بالسياسة الشرعية أي السياسة المبنية على الشر لأن هناك من السياسات من كانت جائرة وباطلة فهناك سياسات بنيت على ما انتجته العقول مما يخالف الشريعة الإسلامية وحصل هذا أن بلاد اليونان قد أقاموا سياسة في بلدانهم قبل الإسلام وهؤلاء الفلاسفة كأفلاطون وارسطو وغيرهم قد تكلموا بالأضافة إلى الكفريات التي أوردوها في باب الإلهيات وفي باب الأسماء والصفات وغيرها أيضا ابتدعوا وأتوا بطوام كفرية أيضا في باب السياسة وهم أول من أتى بالنظام الديمقراطي فهو ينسب إلى اليونان واضح ولا لا وكان لهم طريقة في السياسة والحكم باطلة كما أن لهم طريقة في الإلهيات وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الميعاد وفي القدر وفي البعث بعد الموت أيضا باطلة ونجد أن من الناس في تلك الأزمنة عندما فتح موضوع التراجم وترجمة الكتب في عهد المأمون انفتح انفتاحا كبيرا وما بعده وحصل أن بعض الدول التي كانت هي نتاج هذه المدارس النصرانية والمدارس التي مبنية على أقوال الفلاسفة في الإلهيات وغيرها أو في السياسة أنها دخلت الإسلام في عهد الفتوحات الإسلامية كما حصل للدولة الرومانية وغيرها ثم بعد ذلك ترجمت هذه الكتب فكما أن المعتزلة وغيرهم تأثروا في هذه الكتب في باب الإلهيات والأسماء والصفات وابتدعوا وتحاكموا إلى أصول الفلاسفة والمناطقة وحكموها في الكتاب والسنة فردوا الأحاديث وردوا الآيات وحرفوها كذلك أيضا في باب السياسة نجد أن هناك من تأثر في هذا الجانب وترجمت هذه الكتب ثم بعد ذلك مضى الأمر على هذا إلى أن أتى عهد الثورة الفرنسية عام 1789 ميلادي الثورة الفرنسية حصل أنها قامت كثورة على النصرانية الباطلة التي كانت تحكمها فكان القساوسة هم المتسلطون على الناس وكان الملوك في تلك الدول يعتمدون على القساوسه لتحريف ما يريدون تحريفه ولكي يبقوا متسلطين ويحكمون الناس بالجور والظلم وعدم العدل وبالكفر والضلال إلى آخره. فحصل في بلادهم أن خرجت حركة علمية تعتني بالتجارب العلمية وغير ذلك، فوجهت بأنها وصفت بالزندقة، وقاموا بقتل هؤلاء الذين كانوا اشتهروا بالطب وبالكيمياء وبالفيزياء وغيرها، وقاموا بقتلهم. خوفا على سلطانهم سواء القساوسة أو ملوك من النصارى، وحصل ارتداد لهذا الأمر ونتيجة للاستعباد والطبقية التي كانت موجودة في تلك البلاد حصلت ثورة مضادة للكنيسة هذه الثورة حصلت عدة ثورات توجت بالثورة الفرنسية فلما أتى هؤلاء أرادوا إسقاط كل ما له علاقة بالدين. بالدين قصده ما يش دين دينهم هم دينهم النصراني المحرف إلى آخره واضح ولا؟ فقاموا بإسقاط كل ما له علاقة في الدين فنتجت العلمانية. نتجت إيش؟ العلمانية. وهو أن الدين لا علاقة له بإحكام الدنيا ولا علاقة له بالأنظمة ولا له علاقة بالسياسة ولا له علاقة بالحكم وإنما فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الدولة بالإضافة إلى كفريات كثيرة ليس فقط فصل الدين عن الدولة يعني فوق ما هم قاموا بفصل الدين النصراني عن الدولة هم أيضا أتوا بأمور من المادية والوجودية والإلحاد ما أنكروا حتى وجود الله واضح ولا لا هنا عندما نتج هذا كانوا ينادون في البداية إلى العدل و. الحرية والمؤاخاة هذه الثلاث كلمات أو الشعار الذي كان يناجي به ثوار الثورة الفرنسية العدل الحرية والمؤاخاة اللي بعدين بعضهم جعلها المساواة ولا في البداية المؤاخاة والمؤاخاة مقصود فيها عندهم المساواة فهذه الثلاث أمور أم عندما أتوا الحرية لأنهم ردت فعل ضد النصرانية المحرفة ففتحوا الحرية في كل شيء في الإلحاد في الكفر في الاقتصاد في الأخلاق في السلوك أن الإنسان متحرر إلا إذا كانت حريته قد تؤثر على حرية الآخر فهنا يقف مثلا الزنا الفتاة والشاب يزنون كما يريدون لكن إذا أراد أن يقتصبها هنا يحاكمه القانون لأنها لم يتفعل ذلك بحريتها انظر هكذا تفسيره كفر كفر وضلال واضح ولا ولا الزنا حرام واضح ولا فهذا ظرفته كمثال في الأموال نفس الشيء فتحوا باب نتجت عن ذلك الرأس مالية التي تفتح الباب للتجارة بالمال دون قيد أو شر إلا إذا تعارض مع حرية أموال الآخرين كالاعتداء أو السرقة أو أنك تأخذ المال عنوة عن. وأما الربا البيوع المحرمة القمار الميسر التجارة والعياذ بالله بالعهر والتجارة بالخنا والفساد والدعارة التجارة بالخمور التجارة في كذا التجارة بالربا هذا كله مفتوح وتحفله الدولة العلمانية ويكون من ضمن بنودها إذا فنجد أن هذا الأمر الذي وقع هناك إنما هو نتاج ردة فعل باطل رد على باطل كفر رد على كفر حصل أيام جمال الدين الأفغاني وقبله أيضا أو محاصره الكواكبي بدأ يطلق شيء من قضية فرية الرأي شيء من قضية الانتخاب شيء من لأن هناك عمليات لعملية الديمقراطية لأن الديمقراطية ما هي الديمقراطية الديمقراطية هي آلة العلمانية الديمقراطية هي آلة العلمانية لأن العلمانية مبنية على أن الدين لا يؤخذ ان السياسة لا تؤخذ الأحكام لا تؤخذ من الدين وإنما تؤخذ من الناس والديمقراطية هي حكم الشعب للشعب لا علاقة لها في الدين واضح ولا؟ وإلا لو كانت لها علاقة في الدين فأبسط مقومات الديمقراطية التي تقوم عليه وهي الانتخابات هذه باطلة. في الشريعة الأسلامية لأن في الشريعة الأسلامية إنما يقدم أهل الحل والعقد والذي يقدم أهل العدل لأن هناك شروط وهي شروط العدل والدين والمروة وغير ذلك ونحن نرى لو كانت القضية قضية الجماهير واضح ولا لا وأن كون الجماهير هي التي تطلب الشخص وهي التي تؤسس له لكان ذلك طعن في الأنبياء الذين قتلتهم الجماهير واضح ولا لا يقتلون النبيين بغير الحق ذلك معصى وكانوا يعتدون وكذلك طعن في الأنبياء كما أخبرني مسلم حديث بن عباس رأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس مع واحد فهذا النبي الذي ليس مع واحد لو عرض نفسه على انتخابات على قومه ما حد آمن به ولا أسلم حتى أتى يوم القيامة ليس له تابع واحد فعلى بناء على هذا نقول أن هذه الانتخابات وغيرها أساسها, أساسها باطل واضح أو لا لأنها تقدم الأغلبية أي أن من كان أكثر فهو الذي يحكم وحتى هذه الأغلبية يجب أن نعلم أنهم يلبسون على الناس لو نظرت إلى الأغلبية ما المقصود بها لو وجدت أن هذه الأغلبية هي الأغلبية التي دخلت في الانتخابات واضح أو فتجد مثلاً أمريكا الشعب سكانها 300 مليون الذين يشاركون في الانتخابات مثلاً ستين مليون الذين من الستين مليون نجح الحزب الفلاني هل هذا لو جعلوا الستين مليون كلها كانت لحزب واحد لم مثل أغلبية مئتين أربعين مليون لم يشارك أنا يعني كمثال وإلا هي باطلة من الأساس ثم نجد أن هذه الأحزاب في أوروبا وغيرها الأحزاب ذات المال الرأس مال قوي هي التي تفوز والاحزاب الفقيرة مهما كانت تفكارها فإنها تسقط ولذلك أمريكا منذ أن وصّست فليس هناك إلا حزب الديمقراطي وحزب الجمهوري وبريطانيا حزب المحافظين وحزب العمال وفرنسا حزبين يتشاركون في بينهم اللي هو الاشتراكي والحزب الآخر نعرف اسمه واضح ولا؟ أين بقية الناس نرجع إلى المال ونرجع إلى الرأس مالية ولذلك الرأس مالية هي أساس السياسة في الغرب المبنية على الربا فرؤاة أصحاب رؤوس الأموال الربوية وأصحاب المصانع هم الذين يقيمون الأحزاب وهم الذين يدعمون الأحزاب وهم الذين يوجدون معاقل الأحزاب وأموال الأحزاب لكي تأتي بالجماهير فيفوزون بالانتخابات هي باطلة من أس لو في واقعها وباطلة من أصلها لمخالفة الشريعة الإسلامي الذي حصل انا جمال الدين الأفغاني تأثر بهذا الفكر وتأثر بهذه الطريقة الأوروبية وأراد أن ينقلها إلى ماذا؟ إلى العالم الإسلامي فأخذ يدعو إلى البرلمانات ويدعو إلى الانتخابات ويدعو إلى الطريقة الغربية في الحكم وهو كما لا يخفاكم نهاية عمره ذهب إلى فرنسا وشارك بالمحفل الماسوني وهذا ليس دعوة بل باعتراف تلاميذ محمد عمارة وغيرهم الذين اهتموا بأعماله ومو تلاميذ قصدية الذين اهتموا بأعماله ونجد أن جمال الدين أفغاني دعا إلى هذا وأسس مجلة العروة الوثقى في فرنسا وكان محمد عبد تلميذ ذهب إليه هناك وحصرا كان محررا فيها ثم بعد ذلك رجع وهو يلعنيش السياسة لكن محمد عبد تأثر في جمال الدين أفغاني في هذا الباب فأخذ يدعو في مصر إلى الانتخابات وإلى البرلمانات وإلى المجالس وإلى الديمقراطية السياسية ثم أخذها عنه من؟ حسن البناء حسن البنا كان يعيش في وسط الأحزاب كمصر والفتاة والوفد وغيرها ثم بدأ حسن البنا ينطلق من هذا الباب اللي هو الدعو الانتخابات وشارك حسن البنا في الانتخابات أيام النحاس وطلب منه أن يتنازل وتنازل وشارك في انتخابات أخرى بل كان يمثله في الانتخابات في بعض محافظات مصر نصارى كما هو مذكور وذكرته في المدونة اللي هو تنظيم الأخوان دور النصارى في تنظيم الإخوان المسلمين أتيت به من كتبهم كان يمثل حسن البنا في بعض المحافظات كان يمثله نصارى أقباط يمثلون حسن البنا وحزب الإخوان المسلمين بل إنه باعترافهم أنه كان في مكتب الإرشاد اثنين من النصارى الأقباط عبارة عن مستشارين سياسيين لجماعة الإخوان المسلمين في مكتب الإرشاد ونص على هذا محمود عبد الحليم وذكر هذا عباس السيسي بل إن القرضاوي عندما أخذ يمدح الأخوان المسلمين في كتابه سبعون سنة مع الأخوان ذكر أن من ضمن الانفتاح عند الأخوان أنه كان هناك فلان وفلان من النصارى في مكتب الإرشاء فالمقصد أن حسن البنا انطلق من هذا المنطلق طبعاً بنتكلم في الجانب السياسي الجانب التنظيم الخاص والتفجيرات هذه ذكرناها كثيرة. فحسناً بأن عندما وضع هذا أخذه الأخوان المسلمون منه وأخذ الأخوان المسلمون يشكلون حزباً ويدخلون انتخابات وينادون بهذه الأمور ثم بعد ذلك أتى فكر سيد قطب لكي ينادي بأنه لا حكم إلى الله وغير ذلك ثم بعد ذلك طبعاً لا حكم إلى الله كما هو مفهوم الخوارج والأشاعر وعقيدة هو الذي يعطل الصفات هو نفسه لم يحكم بمعنى الله لأن الله عز وجل يقول ومن لم يحكم من بمعنى الذي؟ والذي من أسماء الموصولة وهي تفيد العموم هي مصيغة العموم فهؤلاء الأخوان السعوديين عندنا والخليجين غريبين جدا ينادون بسيد قطبه سيد قطب ما حكم شرع الله في أعظم شيء وهو تحيد الله وأسمائه وصفاته لم يحكم شرع الله لا في الأسماء ولا في الصفات وعطل الصفات ولم يحكم الله في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي ذكرت عنه وبيانها شيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هذا المدخل في كتبه وغيره من طلبة العلم والمشايخ جزاه الله خيره فالمقصد هنا بارك الله فيك أنه بعد طبعا الآن بدأ يصير طريقان للإخوان المسلمين طريق التكفيري والتفجيري وغير ذلك وطريق الذي هو السياسة والانتخابات والبرلمانات بحيث ان نجحوا بهذا لأن ذي كل كانت أيام انقلابات فكانوا يحتاجون فكر سيد قطب من أجل انقلاب العسكر والانقلاب المسلح وكانوا يحتاجون إلى فكر حسن البنا وزع نفسه على الفكرين يحتاجون في جانب الانتخابات والديمغراطية والسياسة واضح ولا استمرت هذه الأمور عندما أتى, عام 1900... عندما أتى عام 1989 ميلادي أتى عبد الله النفيسي وجمع بحوث للإخوان المسلمين وغيرهم والقرضاوي بدأ في هذه السنة في الثمانينات بدأوا يؤلفون الإخوان المسلمين الكتب التي تعتني بالسياسة والديمقراطية والتعددية السياسية وغير ذلك من الأنظمة السياسية الغربية وبدأوا يحرفون النصوص الشرعية من أجل ماذا؟ من أجل تصويغها هذه المدرسة القرضاوية وهي نفسها مدرسة محمد عمارة ومدرسة محمد عبدو ومدرسة الأفغاني ثم بعد ذلك انتقلت من القرضاوي وكذلك الغنوشي والترابي الثلاثة هؤلاء الغنوشي الترابي القرضاوي هم الذين بدوا يؤسسون ويؤصلون لمدرسة سياسية أخذت أصول السياسة الغربية في الديمقراطية والتعديل السياسي وهي الليبرالية السياسية هذا الليبرالية السياسية واضح ولا؟ وأخذت تحور النصوص الشرعية وتحرفها من أجل جعلها كأنها نظام إسلام أخذ عنهم هذا حاكم المطيري وهو من أفراخ مدرسة القرضاوي وكذلك سلمان العودة لا ينطلق كثيرا لكن ينادي بالحرية بالمساواة بالعدل وحصل أنه جمعهم في مؤتمر النهضة واتى بعزم بشارة النصراني واتى بتوفيق السيف رافضي وليبرالي وينادي بالليبرالية كاملة وهو أيضا نصراني وبهالة دوسري لبرالية واتى بستيفان اللي هو مستشرق فرنسي نصراني كافر ومدرس العلوم السياسية في فرنسا أتى به لكي يحضر في الاجتماع وهو الذي ألف كتاب الصحوة والتقى بسلمان وغير سلمان وألف هذا الكتاب وسلمان العود نشر هذا الكتاب وفي مجلس بانعمة وضع جلسة كاملة موجودة على اليوتيوب لشرح هذا الكتاب والثناء على هذا الكتاب وهو كتاب ستيفان إكران وهو فرنسي نصراني مستشرق فبدأ الآن عندنا طرح عن طريق المؤلفات وعن طريق الكتب طبعا محمد الأحمري وهو من أكثر الناس غلوا في الديمقراطية وغير ذلك ماذا صار محمد الأحمري؟ ذهب إلى قطر وأتوا قطر به وعطوه جنسية قطرية ثم أنشأوا له مركزا كاملا للأبحاث في هذا المركز أخذ يأتي بمؤلفين من أوروبا وغيرها لكي يؤلف في الديمقراطية وفي الانتخابات وفي التعدديات السياسية يعني بالفصيح لبرلت المجتمعات الإسلامية بعد التلبيس عليها بالثوبيش الإسلام والحقيقة كلهم راح يرجعون إلى فكر راشد الغنوشي الذي دعا من زمان قال لن نحكم ونحن ونحن حزب إسلامي لن نحكم إلا إذا أصبحنا حزابا إيش مثل بقية الأحزاب ولا نحكم بالإسلام هذه فكرة الغنوشي قديمة واضح ولا وهي فكرة الترابي هو من أسس لها عندما أقام دولته في السودان وكتبه موجودة فماذا صنعوا بدوا بتحريف أصول الفقه بحجة التجديد وهو ليس تجديد وإنما تحريف ثم بدوا بتحريف فقه يسمونه فقه المقاصد واضح ولا لا ثم بدوا بتحريف النصوص الشرعية لأن وجدوا النصوص الشرعية في باب السياسة والحكم إن الحكم إلا لله أو في حكم الجاهلية يبغون فهم لك يخرجوا من هذا أتوا بالتحريفات كما فعل المعتزلة بالتحريفاتهم وأصولهم الباطلة التي عطلوا في الأسماء والصفات والقدر وغير ذلك هؤلاء أتوا لكي يضعوا أصولاً باطلة أخذوها من الغرب في باب السياسة الديمقراطية وغيرها ثم أخذوا يحرفون النصوص الشرعية الواردة في الحكم من أجل أن تتناسب مع مدارس الغرب وأنظمة الغرب ولذلك وجدوا دعماً من الغرب عندما وضعوا هذه الطريقة الجديدة التي أدخلها في الإسلام كما أدخل المعتزلة طرقهم في الإسلام إذن نجد هنا أن هؤلاء أخذوا يحرفون وأكثرهم جرأة على النصوص القرضاوي وحاكم الطير حاكم الطير إنسان غريب عجيب تتعجب كيف هذا الرجل يصل لهذه الدرجة من الاعتداء على النصوص وعلى فهم السلف ولذلك هم تعبوا من النصوص الشرعية الواردة في الحكم وتعبوا من النصوص الواردة في السياسة الشرعية بل إنهم نسفوا كل كتب المتقدمين كالحكام السلطاني الموردي والحكام السلطانية لابن فرال حنبلي والسياسة الشرعية لابن تيمية وغير ذلك لا يدرسونها ولا يسعون إلى تدريسها لأنها بينت أن الحكم إما أن يكون عن طريق الحل أهل الحل والعقد وإما عن طريق ولاية العهد ويسمى الاستخلاف وإما إذا حصل أن حاكما تغلب واستقر له الأمر فإنه تطبق معه نصوصي الطاعة وهذه ذكرها كل العلماء كل العلماء المتقدمين لو رجعت سواء لكتب المختصة في هذا كالحكام السلطانية أو غيرها أو أبواب الفقه عند فقهاء أحناف أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة أو غيرهم واذا ذهبت إلى علماء الحديث لو وجدت أنهم ينصون على هذه الطرق الثلاثة للوصول للحكم إما أهل الحل والعقد كما حصل في عهد أبي بكر الصديق على من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يوصي به لا نختلف في العلم على قولين وإما الاستخلاف عندما استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب بإجماع الصحابة واستخلف عمر ستة بإجماع الصحابة ثم ما حصل من استخلاف في الدولة الأموية العباسية والتي أمة الإسلام من الصحابة المتقدمين الذين عاصروا الدولة الأموية بايعوا ورأوا أن هو لأمر مع أنه إيش جاء عن طريق ولاية العهد وكذلك في الدولة العباسية الامة الأربعة رحمد بن حنبل وغيره بايعوا لأنه وهي أتت عن طريق ولاية العهد وبن تيمية بايع ودول المماليك كانت تنتقل عن طريق ولاية العهد وأيام الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة أئمة الدعوة النجدية وغيرهم أئمة الإسلام بايعوا عن مسألة الاستخلاف فهذه كلها أدلة شرعية ولذلك يسعى حاكم الطيري والقرضاوي وغيرهم والغنوشي قبل ذلك إلى الطعن في ولاية العهد وهم في هذه يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم الذين تقبلوها واضح ولا؟ فأصل ولاية العهد موجود واجتمع الصحابة عليها فلو كان الأصل غير مشروع نرفضه الصحابة ولم يقره بكر الصديق ولم يكن بكر الصديق ليقول أمراً غير يفعل أمراً غير مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنتيش الخلفاء الراشد المهدين بعد يعبدوا عليها بالنواجب الخلاصة أن هناك مراكز ومدارس ومؤلفات ودول تدعم تحريف النصوص الشرعية الواردة في الحكم الإسلامي والنظام الإسلامي وتحريفه إلى النظام الغربي الديمقراطي التعددي الليبرالي ويقوم الإخوان المسلمون بهذا الدور له دور التحريف كما قام المعتزلة بدور التحريف السابق وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله لا. انت لاحق. انت لاحق. أحسن. أحسن. <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وهذا المجيء وأحمده تبارك وتعالى على ما يسر من اللقاء بالإخوة المشايخ من إخواننا طلبة العلم نسأل الله تبارك وتعالى المزيد من فضله وأن يثبتنا وإياكم جميعا على هدي الكتاب والسنة والصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعنا وإياكم بما وصفه الشيخ بأنه مختصر زين إنه ما قال معتصر وقد فصل حفظه الله وهذا أمر يعني لا شك يدركه طالب العلم بأن من سلك غير مسلك الكتاب والسنة وغير مسلك الصحابة لتحقيق وتطبيق الكتاب والسنة فهذا مآله وهذا مآلهم ما يتقلبون يتلونون يتغيرون يتحركون مثل ما ذكره شيخنا الشيخ عبيد حرك وتحرك بصفة مستمرة والحركة توجب التقلب والتغير وتغيير الفتاوى وتغيير المواقف وهذه كلها يدركها يعني خاصة في هذه الأيام مع كثرة الفتن نرى يعني كثرة تقلب هؤلاء والسبب عدم ثباتهم وإنما دائما يعتمدون على ما يرونه في الغرب أو غير ذلك من بريق الحضارة كما يزعمون أو بريق التقدم والتخلف الذي يصفونه بالأوصاف التي يريدون المراد ما أنصح به نفسي وإخواني جميعا أن نلتزم ما أدبنا به نبينا عليه الصلاة والسلام التمسك بالكتاب التمسك بالسنة على فهم سلف الأمة التزام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ووضع الصحابة نصب العين في كل تفسير وتطبيق وفهم لنصوص الكتاب والسنة سواء ما يتعلق في باب الاعتقاد وما يتعلق في باب العبادات بل والله وأكثر وهذا الذي نرجوه أيضا أن نلتزم ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة في باب الأخلاق وهذا هو الدين كله يا عبد الله الدين الذي أراده الله تبارك وتعالى هو الاعتقاد لا شك في أعلى مراتبها ثم العبادات ثم الأخلاق والسلوك وفي كل هذا الواجب أن نحقق ونجاهد ونجتهد اجتهادا صادقا أن نكون في كل هذا على مثلية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا الذي اختاره لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بل مع نصوص عامة نصوص القرآن والسنة تقتضي ذلك أن نكون في كل هذا مثل الصحابة كما ذكر نبينا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في معرض ذكر يعني فرق الأمة وتفرق الأمة واستحقاقها لوعيد الله تبارك وتعالى وكل هذا الوعيد وكل هذا الأمر سببه البعد والانحراف أو اختيار ما يعني يختارونه بعقولهم وأهوائهم وأهو ومصالحهم المزعومة على خلاف ما كان عليه نبينا وخلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجتهد ونجاهد أن نكون في عقائدنا مثلهم نقول ما قالوا ونسكت عما سكتوا عنه ونعتقد ما اعتقدوا إجمالا تفصيلا وغير ذلك ونجتهد أيضا في باب العبادات أن نحقق بثلية الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا هو الهدف ثم بعد ذلك في باب الأخلاق وباب السلوك وباب التعامل باب التعامل مع المخالفين باب التعامل مع فيما بيننا كل ذلك ينبغي أن نضع نصب أعيننا دائما أن نحقق هذا الأصل العظيم الذي إن صدقنا وفقنا الله تبارك وتعالى إليه كما وعد ووعد الله لا شك جميع الوعود مشروطة فإن أدينا الشرطة وفقنا الله تبارك وتعالى إن صدقنا بتحقيق أو بالحرص على الشروط صدق الله تبارك وتعالى معنا بالوصول وتحقيق هذه الأهداف وهذه الوعود التي في كتابه أو في سنة نبيه أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن نكون على خير مثلية في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وصل الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير وجزاكم شيخ محمد فضلوا على الغداء اخوان فضلوا